بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق أي هذا باب بيان حكم من يختلف به عدد الطلاق. فللحر عدد من الطلاقات وللعبد عدد من الطلاقات. فقال يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا الزوج لا يخلو إما أن يكون حرا أو يكون مبعضا أو يكون عبدا كاملا ليس فيه شيء من الحرية فإذا كان حرا أو بعضه حر وبعض الآخر ليس بحر كان يكون فيه شريكان اثنان في هذا العبد فأحدهما أعتق نصيبه وبقي نصيب الآخر فهنا في عدد الطلاقات من فيه شيء من الحرية أو في كمالها يملك ثلاث طلقات لقولها عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة هذه اثنتان ثم ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة فدل على أنه يملك ثلاثة طلقات قال والعبد اثنتين يعني يملك العبد من عدد الطلقات اثنتين فليس له ثالثة لأن له لأنه على النصف من الحر ونصف الثلاث واحدة ونصف فتجبر فيجبر النصف احتياطا لحقه فيكون له طلقتان اثنتان. قال حرة زوجته ما كانت أو أمه يعني النظر في عدد الطلاق لحال الزوج لا لحال الزوجة ننظر لحال الزوج سواء كانت زوجته حرة او كانت زوجته اما فالحر يملك ثلاثة على كل حال لذلك قال زوجتاهما يعني زوجة الحر او العبد حرة فيملك الحر ثلاثا او امة يملك الحر ثلاث طلقات والعبد إن كانت زوجته حرة يملك طلقتين وإن كانت زوجة العبد أما يملك طلقتين فالعبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة لأن العصمة في يده هو أي الزوج لأن الله قال فإن طلقها يعني الزوج ثم بعد ذلك بدأ يشرع في ألفاظ يقع في شيء منها الطلاق ثلاثا وفي شيء واحد وفي شيء لا يقع شيء لا يقع شيء فقال فإن قال أنت الطلاق والطلاق مصدر الحكم يقع بنيتها ثلاث طلقات وإذا لم ينوي ثلاثا فهي واحدة يعني لو قال الشخص لزوجته أنت الطلاق فتقع واحدة وإذا نوى ثلاثا تقع ثلاثا لو بلفظ واحد على القول المسنف والقول الصحيح أنه إذا قال أنت الطلاق تقع تلقى واحدة إذا كان ينوي بها الواحدة ولو نوى الثلاثا تقع واحدة ولو ثم بعد ذلك قال أو طالق يعني قال لزوجته أنت طالق ففي هذا اللفظ إن نوى ثلاثا تقع ثلاثا وإن نوى واحدة تقع واحدة حتى لو كان بلفظ واحد فلو قال لها أنت طالق تقع ثلاثا والصحيح أن تقع واحدة حتى ولو نوى ثلاثة. ثم قال أو قال عليا يعني قال عليا الطلاق حتى ولو لم يذكر جوابا لهذا الشرط فعل قول مصنف. تقع طلقة واحدة وإذا نوى ثلاثا ثلاثا أو علقها بشرط كان يقول علي الطلاق لو شربت العصير فشربت نفس الحكم تقع واحدة وبنية ثلاثا إذا نوى ثلاثا أو حلقه بيمين مثل لو قال علي الطلاق أن تدخل بيتي فلو لم يدخل بيته على قول مصنف تقع واحدة وإذا نوى ثلاثا تقع ثلاثانيات إذن قوله علي الطلاق على قد مصنف طلاق وإنه ثلاثا ثلاثا على اختلاف صيغيها الثلاث سواء كانت منجزة علي الطلق أو معلقة سواء بشرط أو يمين وذهب شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما إلى أنه إن قال علي الطلاق وهو فإنه تكون يمينا قال شيخ الإسلام والعقل وعند جميع الأمم بأن هذا يمين وليس بطلاق بل يرى بأن هذا اليمين غير مكفر. غير مكفرة لا تكفر ثم بعد ذلك قال يلزمني أو يلزمني يعني لو قال الشخص يلزمني الطلاق أو علقه بشرط يلزمني الطلاق لو ما تدخل بيتي يلزمني الطلاق أو علقه بيمين يلزم الطلاق لا تشربنا هذا الماء أو لا تتغدى عندي فيقع طلاقا وإذا نوى ثلاثا يقعوا ثلاث طلقات ذلك قال وقع بنيتها ثلاثا يعني وقع بنيته لهذا الطلاق إذا نوى الثلاث ثلاثا وإذا لم ينوي واحدا قال وإذا لم ينوي ثلاثا قال وإلا فواحدا يعني أن لفظ أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق على قول مصنف هي طلاق على كل حال وإذا نوى أنها ثلاثا تقع ثلاث طلقات نعم والله الله أعلم صلى الله سبيلنا محمد نعم يقول هنا كدليل على العبد يملك نصف الحر إذا كان وإذا كان هل نقيس ذلك بالطلاق الطلق أيضا لأنهم على عتقه وعلى الشهادة وعلى الديه. وبعض العلم يرى أن العبد له عدد الطلقات مثل ما للحر ثلاث طلقات النصوص لم تفرق بين الحر والعبد كل لماذا ذكر مصنف الفضل الطلاق في هذا الباب ولم يكتفي بذكره عندما ذكر صريح الطلاق دأب العلماء في جميع المذاهب على التفصيل في أبواب الطلاق وفصوله لدقته لما يترتب عليه من شتات الأسر وتحريم فروج مباحة أو التفريق بينها أو الرجوع إليها وسترون المصنف كغيره من علماء المذاهب أكثر من فصول الطلاق لألا يبقى عند طالب العلم لبس في مسائله فهناك في ألفاظ صريحة الطلاق ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق وهنا كم عدد الطلاق يقع تلقى تلقتين ثلاث وهكذا نعم يقول هل يدخل مكاتب الزوج المباعد؟ نعم مكاتب المباعد. يقول ما المقصود من قوله يلزمني ولو من الطلاق؟ هل يقال لا يلزمني يعني الطلاق؟ لو قال شخص يلزمني الطلاق حتى لو ما في جواب يلزمك الطلاق متى؟ القلم صلب سواء ذكر الجواب وما ذكره الطلاق. يقول مرة جحف في قول علي الطلاق مين؟ ثم سبق. نعم. إذا كان نقصد الحثة والمنع أو التخويف أو التهديد، إذا كان نقصد الطلاق طلاق، نعم. الرازق. قل هل يوجد حديث المكاتب لا يزال عبدا ولا بقي عليه دينار؟ حديث لكن ضعيف ونصه هو العبد قن ما بقي عليه درهم. لكنه ضعيف. قل إذا قال شخص جلته يوم الطلاق أن تدخل البيت ولم تدخل وهو قد نوى ثنتين، فالتقى على حسب قول المصنف كم طلقه ثنتين. نعم. إذا نوها سنتين تقع سنتين نعم إذا نوها ثلاث هما بقى له إلى سنتين هما بقى له إلى سنتين كم ينوي يعني تبين من يقول لو قال يجب علي الطلاق فهل بدون جواب يشتبون تقول؟ قال مصنف نعم يقع. حتى لو ما ذكر الجواب يعني جواب الشرط